أو كطيب من السماء فيه ضرمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبطارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا ظلم عليهم قاموا